اِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَ نارا سآتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاء Nodia en Boerik, man, een man, een man, een man, een فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء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 فلما جاءتهم آيَاتُنَا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا, وأنا أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما ليلا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أوليات يني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ, وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوت Uttiet من كل شيء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 لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أَصْدَقَةَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبين إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَلْقِهِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إن يلقى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعه نمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما ولكن الله خير من ما اتاكم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتيناهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك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 فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قَالَتْ قالت رب ظَلَمْتُ ظلمت نفسي مَعَ مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ في ذلك لآية لقوم يعلمون وَأَنْجَيْنَا الذين وكانوا يتقون ولوط قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خيرنا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حلائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيله مع الله بل هم قوم يعدلون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 أَمْنَيْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ لَرَضُوا إِلاَّ هُمْ عَلَى اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوا أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدْي رَحْمَتِهِ أَا إِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ الظُّلْمِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 we gaan de Ida van de kerk van de kerk de وَنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 بَتَمَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يكذب بِآيَاتِنَا فَهُمْ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 الله وكلنا توه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء INNANAHU KHABIRUM BIMA TAFA'ALUN MAN JANA BIL FALAHU MINHA WA MIN FAZ'A YAWMA IDHNA AMINUN WA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 وأنتلو القرآن فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ طَوَسِيم مِيم تلك آيات الكتاب المبين